فيا طوبى ويا بشرى لنا قد طابت الذكرى بميلاد النبي الأعلى بميلاد النبي الأعظم محمد والد الزهراء هو المختار يرشدنا إلى الخيرات يرشدنا من النيران شافعنا بيوم الخزيء لاصنام صلوا عليه فلم يسجد لاصنام ولم يلعب بازلام ولم يتعاطى بحرام ولم تكشف له عوره فلم يسجد لأصنام <تصفيق> آلم يلعب بأزلام ولم يتعاط بحرام ولم تكشف له عورا فما احلى شمائل النبي محمد وما ازكى خصائل لقد شاءت فضائل تعم البر وال بحرا حبك يا طاغ في قلبي ونجواني يا حبيبي يا حبيب حبك يا طاغ En een mele, oh, en een mele, oh, en een mele, oh, Amrak ja, Muhabbet. Amrak ja, Ja, ja, ja. هذاك راس مالي وانصابني الضيم وميزاني انتقبن المدح يا حمد هذا راس مالي يا حبيب قلبي المدح يا حمد هذا راسمالي ويوم الحشر انا وين, وين وين وين وين انا وين اروح وغيرك شافع مالي يا حبيب ويوم الحشر يا حبيب يا محمد أنا ويوم الحشر يا يا محمد And I know it. والله غيرك شافع ماليا يا محمد يوم تقول الخالد ربي لا أسألك نفسي يا الله ولا أسألك آمنا التي ولدتني ولا أسألك آل بيتي بل أسألك يا رب أمتي أمتي أمتي دخيلك يا حبيب قلبي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رسول الله يوم نأتي كل الأنبياء يقول نفسي وأنت يا حبيبي يا محمد تقول أمتي تقول أمتي تقول أمتي, تقول أمتي جاهه عندك يا مولاي أغث قلوبنا أغث قلوبنا وحي الغيث يا ربي يا الغيث اليوم وبكره نوح اليوم على ذنبي ازرع وحصاد الحسره الى الى Het gaat te bk, te het ارفع عبادا للمولاه تركع كفها الغيره ما ترفع رجاها بيوم تفتكره يا, يا ربي يلغي فاليوم الله روحي اليوم صوت اما قالوا زكاة المال تحمي كل ذا حال وحال اما قالوا زكاة المال تحمي كل ذا حال وحال يتيم ولا ابو عيال يتيم ولا I'm gonna go to Ham. من غيره نعيش بغم من غيره نعيش بغم هذا ما ama galu salat nas ala tafa shafi nas nas ala تروي الجنب بالإحساس تملى العاجل من فترة إنها اليوم نوحي اليوم على ذنبي أسرى وحصوني لحسرى لا حصود لا حسن مالي مالي abba tahiri atayib tahiri Oh, oh, oh. <laughs> Maar de reden om het bedroer, de heilige, de pincenië, de Giet de schermen van de armen. Mijn vader is hier in de Nurken, ben ik er al, al. Rgthm aan, in de kafirin. الله كل من يا محمد الله كل من اللي محمد الله كل من الله محمد الله كل من الله محمد الله كل من الله محمد الله كل محمد الله روح محمد One, one. Sal alah, قناتكم على, على قناتي